في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لضا نزاعة للشوا تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإن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 فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل مرء منهم أن يدخل جنة نعين كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارك والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين